وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب التعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير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 إن الكافرون إلا في غرور أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا على صراط مستقيم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 إنما أنا نذير مبين فلما رأوهز الفتن سئء توجوه الذين كفروا وقل هذا الذي كنتم به تدعون قل إن أهل الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أقوم غورا فمن لفضيله الدكتور محمد